Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulil Amin Wa Ala Alihi Wa Sahabatihi Ajma'in Wa Ba'du Wasifu Nafsi Bi Taqwallah Rabbikenta Islamah Rabbike Subhanahu Wa Ta'ala Galefo Ngelchinafi Rabbike Inta Gutete Okulula Kujor Bagale Somini Samalte Dudal Galchati Fi Samalte ما نقول نانه وهو القادر على كل شيء ربك ييسد وبلدن ربك يا سبحانه وتعالى نغين بولشين نغين اولشي عمرو ربك يا سبحانه وتعالى قد جلوت كنملوت كنني ورسنه عندنا عباده وصفر باس واكاي شكره الحمد لله اين اجل نعمه عباده نطلب عب مسا اولوان كابسون تنتنت دينك marsi sundini ya kajjira kabe tutan kajjira ramping kabe tutara dindo versi nufamse sina kabe tutali makashia dhikrullah fi ramadhani dhikrullah fi ramadhani maqush wa gayri abba abi abdillah abu abdullah muhammad bin sa'id rasulani rabbi nudurir bolsi ira'atul qur'ani fi ramadana qur'an somatiidi qur'an somatiidi fi ramadana addi somagas gas kira'atul -qur qur'an fi ramadhana qur'an somatiidi addi somagas wo ya abu abdullah muhammad bin sa'id abu abdullah muhammad bin sa'id hafizullah -qur qur'ankum أكرم الذكري. يعني الذكري ما انت... ما انت الذكر يعني ذكر جل جده ما مقوش واكاش مان غديوون يري مان غديو ماليدين وان القران امو ابو قدومه ربي قدوس سبحانه وتعالى قران ذكر يهو مقطوع وا ما يا اننا انزلنا الذكر نذكري به سنه واننا لاولا حفظه ذكرك سبحانه وتعالى دبا القران الكريم اكرم الذكر ذكر اللي جاب دوا واعظمه امنه كل مال يدي ابا ارغديوا مقصوصه قران واشرفه من ذكر والبقر درجه غبايده قران دوبا ويلي انما ان الاعمال حقيقه عباده او عمل التي تا تؤمن في رمضان صوم كستولجين مما يبتغى به وجه الرحيم وعباده كل نبني تولج يبتغى به واغرائه ثاني يبتغى به وجه الرحيم وَقِيرَةٌ وَإِيَّاهَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ, الرحيم. وَكَانَ كَبُودُ رِزَاقَ جَلَّ نَارِ رَسُولُ الرَّحْمَنُ كَبُودُ رِزَاقَ جَلَّ نَارِ رَسُولُ كَثِيرَةٌ مِنَ الْعِبَادَةِ بِرٌّ عِبَادَةٌ نَبْنِنَ أَدَّى صَوْمَكَ سْمِ دَاسِ أَجِرُ وَقِيرَةٌ منها اشكاس الاجتهاد في قراءه القران نمني اجبانو يا الاجتهاد مالدين اجباندو الاجتهاد يعني اوفد دالاتي في قراءه القرآن قران سوماتيك ريد اوف دالاتي اوف دالتي للي جريم دالي ويا محمد ابو عبد الله محمد بن رحمه الله بن سعيد راسلان الله معايا فشهر رمضان ادي سوما هو الشهر القرآن اديس قرانا تي تنفدسك كاس ليله قران صومي فيمبغي ينفدني ان يكثر العبد المسلم برو بروفن بروفن بوج اسلام وان من كراهته قران برونفدني مرتو كيونسوميد مربري دوما ابو لوان فشهر رمضان هو شهر القران ادي الصومن ادي القرانات ما نيف ادي الصومن ادي القرانات فيه قال الله تعالى ربك كي ايك الرنجرمايا شهر رمضان الذي انزل في القران بريد دا بوغديو شهر رمضان ادي الصوم كون الذي كان unzila fi alquran alquran kas mushafi dub bi alquran li lesoma malti bi alquran li lesoma malti ad de somaka sa bo wan wo birom fetu womar bi ri irja jeybiyu quran somage de somaka a hay bana sha'o ramadan alladhi unzila fi alquran abogdwa di ka إِنْ نَزَّلْنَاهُ في, في, في, فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قُرْآنًا كِيمْبُوسِنِ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ حَلْكَمْ بَرَكَةَ كَسْبُوسِنِ إِنَّا كُنَّا فِيهِ مُنذِرِينَ حَلْكَمْ شُونِنْ هَأْ غُدَّدَك وَنْهَمْتُ سَدَاعِفِنِ قُرْآنَ كَنْ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ بُوسَ حَلْكَمْ بَرَكَةَ حَلْكَمْ بَرَكَةَ أَنْتَ مِنَّا أَبُغُدْيُومَا يَا إِنْ نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قُرْآنَ كَسْإِمْبُوسِنِ حَلْكَمْ دَرَجَةَ achinde suratul kas filailati mubarakah halkan baraka ji arminde suratul qadrikas mahya filailatil qadri halkan darajati wa qadri, qadri. Si fi kami laylatul qadri halkan darajat kulli kasubu, qurani, kasubu, inna halkan shabani lieri duku to bin to le hijibti le malti me kana jibril haqiqat jibril alayhi salatu wa sallam rabbi sallallahu alayhi wa sallam fi quran طيب حديث تو اسكندج اخرج البخاري في الصحيح حديث تو امام البخاري كتاب سكاير يشكست حديثي نبيذ في القران تفسر سائر وكان السلف يتوفرون على كتاب الله رب العالمين في رمضان وكان السلف رحمه الله سلفون بودل كجيل دبر بودل كجيل تط مصحبا يتوفرون على كتاب الله رب العالمين في رمضان كتاب وقص وما في ادبر يتوفرون بالرياء على كتاب الله كتاب وقت التشات سومدين اه العالمين واول بف رمضان دي ونقل في ذلك ودو ثاني من الاثار ما نقل اودو گد اوديشني مر دي, دي سومغو صحابه وجيب قبل القرا سوملكس فهذه نسلم للسلف احوالهم فيها فهذه نسلم للسلف احوالهم فيها نسلم للسلف احوالهم فيها دون ون بودل قجيره دبره فهذه نسلم للسلف احوالهم فيها فهذه نسلم للسلف احوالهم فيها ادي صوب مارينكو نو و كلاش بودل قجيله ميداس ميداس نو ان كانني نفلكفنا ايش يعني ايش ما قادوني سلامنا كشي دار يرد لكفنا امون اك شي ايتا فيتام ولا نتعصب بهم فيها ايش يفهمن دون يعني تتين رو ماص ادي سو منغو صحابه النبي ان قرسون تك فمنهم من كان يخطب القران يختم القران مرتين في اليوم الواحد وصاب نبي عليه السلام تريب ايش كان سويه نمت قتو غيتو كسوما مرالم قران كان ليف ثاني مسافقا الافلامي ادابك برب الناس غيتو قتم برالم ليسه مرتين في اليوم الواحد مره باليف ثاني مره بالنهار ومره بالليل غويى مارتوك موسافو ليفيت الكانن مارتوك موسافو ليفيت انما ibnisu ho korason na ma barit o anha gunte onabba malato gudet woyum baritoseu obako siddiq fa umar bin Khatafa, isi, again, ofertama, gaso, doma, gai, shantama, kap, dini baraiti arradati dini kuran gas kurana دو قران سماطي بارئ و من من كان يزيد على ذلك ختمه خديبي مرسدي مرعفر ويتقوته كصوم مرادف كان عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله وكستي جيمتو يختم القران كل يوم مره ثانيه عثمان رضي الله عنه عثمان رضي يختم القران قران كان انجلسا صومه كل يوم يويول با مره مراته ما اله لمكم نمغيو تقاي جوزو شدو مالاش كل غياده جوزو شدو مراته غليس وكان بعض الصنفي املئكم بصص صحابه رادي وكان شتياته يختم في قيام رمضان في كل يوم مره يعني هلك تقضوا الجته تراويذ عبادتها هلكي منافته في كل يوم مره fi qiyam ramadan fi kulli yamra yakhtimu fi qiyam ramadan kan somi tarawih andulati tarawih andulati pakales hal kan to kobishar arat ala hu muskitu swaka ma sura daertu somini muskitu swaka ma innamani ndufuyu mani fedo akama ayra موركتو سومال ركويتا كاماييلكا دمو ديرتو ما ناتروي سومارين تا قول لاو رب الفلق يتومارين اهه رغارا كار كار كار سومار انت بوراسومن اون ني نوتي مياو جاريسي اه وكان بعض نبيه نبيه في قيام رمضان في كل ثلاث مرات يختم رمضان في كل ثلاث في كل ثلاث في كل ثلاثه مره مرات, مرات كل 30 مره يختم في قيام رمضان في كل ثلاث مره يعني هل قطو قطو في كل 7 مره في كل 30 مره يعني كلمه سكو سدي مره في كل 7 مره قريب سكو توكليس مره وبعض تو في كل 10 كلمه سكو كل مره توكليس قدين بولتوكليس كدي بولتو سدي مسافو سومليس قريب مائتا بولتو زل مصابو سومليس قريب مائتا بولتو كول مصابو في دو غاز و ان هوبس يسن اورسيس اديسونا كانكس نولبو و قران سمافي <تصفيق> برسيس تامنو سون في اقل من ثلاثه على المداومه على ذلك و دين ندوغورت ها ان في اقل من ثلاثه على المداومه على ذلك و دين ديبتن في اقل من ثلاثه almudawamati ala dhalika fa amma fi alawqat almufaddalah fa shahr ramadan khusus allayali allati yutlu fiha laylat alqadr istabruk un dinu duftigran dogor qur'ani qur'an somati fi somati qur'an الالمداومه على ذلك ايشو المداومه غيوول باكسيتاكي اني كيله غيوول باتي سكو لا بيمو سافو سونتليس نظرتا سكو توكونو سو بيمو سافو سونتليس غيو تو كيله تاسبيدا سوتمنه المداومه غيوول في الاوقات المفضلة امو مال اكدي سوما خاسيده ادي سوما اوقات مفضله اقدسوا ما كشهر رمضان خصوصا الليالي التي تلو في ليله القدر او في المكان المفضل او بروان الدرج كما كاء او مكه لمن دخل مكه ديك غير اهليها انما ور مكه فهم يستحب للرفدين الاكثار قد فينه او برون فينه فيها برسن كسمه تلاوه القران وبه قران صوم اغتناما لفضيله الزمان والمكان اجلي برباداتي فضل بيرسوني يو فضل وكسوني هو قول احمد و اساق بتوني احمدي اساقتي وغيرهما الله كل شيء نرس وقتيا و عليه أَمِنَّتُ بِتَرِيدَ يَدُ لِعَمَلِ غَيْرِهِمْ نُوبْسِيسَا عَمَلَ الدِّبِيَّةِ مَعَ الصَّحَابَةِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَغَيْتُ كَرَّانُ بان احدم ربما ختم القران توقشيان توقشيان ها مر ختم القران قران في كل يوم يقول بمرتين مرالا مره بالنهار مره, مرة باليولسه ومره بالليل مره بالكلسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي من قرى القران في اقل من ثلاث لم يفقه اب قران سو Haen, fi من ثلاثه سكله سكو صدر ديكيو ها لم يفقهون الايه قران كيفهم نبي مايا منكر القران اب قرانص في fi من min سكو سدي هانكيس قران ليس سكو سدي هانكيس قران ليس سكو لم قران ليس سكو سدي هانكيس قران ليس quran les lam yafqahu takka quran kanifhamni amuman akum gar base dini aruzunukan ni uya soma kan ende tofe guya tokulle somtay lesita halka tokulle somtay lesita sukula minen somtay somkas amo guya kun dibi sikku sadi jeddi ol quran lesede fa inna ha hada inna اب قران ليس سكولم سكولم الجدي قران ليس لم يفقهوا يفهمني فان هذا انما يكون للسبي المداومه وانتم ومن لمني ويول باكسيتو واما اغتنام الاوقات الفضيله ام من لمنن ضابو فضل لقب وقف فضل لقب يبري فضل لقب ديك كستايمر سجن صوم وكذلك ما يكون من الموجود المرء في الاماكن الفاضله من لمني بري فضل لقب جرا بين ولا باه سين اي دي من من التلاوه ما سوماتي والاقبال على القران العظيم من القران فولي جيوفن في ذلك وفي ذلك من الفضل الله بي عليم تو قران سو منو سو وگسونگس دا بو سونگس ها فضل گوديوچرا توكم چلن بيت تو ila quran somi amni yakma sahaban quran somtin hanu barsisay wajibin tadewi nur chief inma quran somati quran somati u barsisso nabi ma ya alihi salatu wasalam khairukum quran ka u barsisay wa'allamahu amni legedak barsisso du quran adyo unzila quran adde qur'an kun adde so makasboini do bere hakkale insha bere lilla isoma malt adde so somagan kasha mesa on nu yenne qur'an adde solaga ak fet somi marasade subuyasade wo fetne Somi amog yena mujettigar adeniya e, sudo gorte ahai ay nande na, woniya al quran fi qallim thalathah ha sikku lam mujettigar sikku sadihake say quran somiles lam yifra quran kai famne amu marati somaka sa aw amakin al fadil bi dereja aw izman al fadil aw quran somte illes lu bishal armit te sabana wabo dulda sadaqe fambo ando ginna sai anta innaba ka gudan alhamdu jallabik bere tofa ma guddo tofa madhi chai qurana number wajib ni wajibu susirchi isapaka jamare do inshallah armit ke sabah na wo bolte rahenge fa buan